اللي قالوا كلام عليا وانتي صدقتي الكلام لما اعرف انك حبيبتي وبكره تكوني غير والكبير جابوا فيا عيوب كتير خلوا قلبك دا يغير ودنيك لي ودنك لدون قالوا عني بتاع بنات وكل يوم لي حكايات وعي مرة ستائهم بنتي عندي بكل دون un da și ai ساروه يا مولعني ناري وضارب في النفخ ليل ونهار بدو يا جامد يا ساروه يا مولعني نار واصل للنفخ I'm gonna-